「あしたよ 何<音楽><音楽> はい أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد رسولا اللهم رب هذه ا ل د ع و ة ا ل ت ا م ة و ا ل ص ل ا ة ا ل ق ا ئ م ة آ ت محمدا ا ل و س ي ل ة و ا ل ف ض ي ل ة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته